يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى فاتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هل هذا هو ما يسمى بدليل التمانع نعم نعم هو كما ذكر الامام ابن القيم و و كما نقله في شرح الطحاويه ان هذا هو دليل التمانع وكذلك قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا نعم